وآية كلهم أما حمل ذريةهم في الفلك المشكور وقل قل لهم من مثله ما يركبون وإن شئن عرقوم فلا صريق له ولا هم يقون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم استقوا ما بين أيدي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 فَيَلُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَرُوحُونَ إلَّا صِيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَقِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَنْصِيَةَهُ وَلَا إلَّا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إلَى رَبِّهِمْ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين إن كانت إلا صيحة ناصدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تُغلم نفس شيئا